القيام يجابكم الله الله أكبر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 وقال لنا اخره وهن من شيعته لابراهيم ابجا رب ذو قلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ايس كان ان تعبدون الله تريدون فما ظننتم برب عالم فنظر نظره في قال إني سقيم فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهته فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقذلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنفجون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجفين فأرادوا به كيزا فجعلناه من أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي أبني من الصالحين فبشرناه بغنى من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أنت أرى في المنام أن أذفعك فأمر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء من الصابرين فلما أسلما وسلموا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت إنا كذلك نجزي إن هَذَا سُنَّةٌ قَدْ رَأَيْنَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْلِي الْمُحْسِنِينَ فِيهَا جَاءَ لَهُ الْبَلَاءُ الْمُذِيمُ فَسَدَيْنَاهُ بِرِزْقٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْلِي الْمُحْسِنِينَ إِهُ مِن ضبَادلَ المُؤنين وَغَشَّرناهُ منِ إاسْحاقََ بهِلَ الصَّالِكِ وَذََتْناَا عَلَيْهِ وَوعلى إاسحاق وَمِنذُ الّةِهمَا مُِلُ وَظالِمٌ للَ الصه مُب اللههُ الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد ملنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ولصرناهم فكانوهم الغالبين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 إذ قال لقومه ألا تتقون هتدعون بعنا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إليات إنا كذلك نجر المحترين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوخل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم بحيل وبالليل أفلا تحقلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وإن يونس لبلا المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقين من يحطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم أن ربك البلات ولهم البلون أن خلقنا الملائكة إلاثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم ليقولون وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَأَفْسَنْتَ عَلَى الْبَنِيِّ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَسْتُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سِتْرًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا لَن نُغْنِيَنَّهُمْ نُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ جَحِيمٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلطين فكسروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن لالهو الغالون فتوان عنهم حساحين وانفرهم فسوف يبصرون اسف عذاب لا يستعجلون فاذا نزل بساحه فسا اصباح منذر وتول عنهم حساحين وانفر فسوف يبصرون بحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دوا ولا تحين مناق وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سافر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا.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 بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خذائل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزور من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وزرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة لها من فواقه وقالوا ربنا عز لننا قضنا قضنا يوم الحساب يصير على ما يقولون ويستر عبدنا دامودا الاذين انه اواب ان سخرنا الجبال معه يسبح لنا العشي والاخراق والصير محشوره كل انه اواب وَشَدَدْنَا لَهُ مِنْ كَرَمٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَتَفْصِيلًا فِي الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضال وهل أتاك نبأ الخط إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصنا لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا, وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله وَيَسْتَرُونَ نَعْجًا وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَة فَقالَ اكْفِلْ لِيها وَعِزَّنِي فِي الْقِطَارِ قَالَ لَقَدْ وَلَمَكَ بِالسُّؤَالِ نَعْجَتُكَ إِلَى نَعَاجِي وَإِنَّكَ فِي رَبٍّ مِنَ الْخُنَقِ إِلَى يَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقليل معهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكع وأنا الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا جاود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تستمع الهوى فاحكم بين الناس للحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضيون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم انتفاب الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ابديل إياك نعبد وإياك نستعين اهجه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل من الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمستدين في الأرض أم نجعل المستقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولوها الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافناس الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي لا أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفى وحسن مهاب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابَ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ وخذ بيلك ضغطا تضرب بني ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وابتر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخرصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وابتر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب مستقين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أجراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا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 قالوا بل أنتم لا مرحبا لكم أنتم قد تنتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضحشا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعزهم من الأشرار اتَّخَذْنَا هُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَةً وَسَعْيًا مُنْأَبًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ مُؤْمِنِيْنَا قُلْ إِنَّنِي لَا أُنْذِرُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا غَوْاهُ وَاحِدٌ قَهَ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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اجزل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالبلغي أعلى إذ يخطمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا لذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته قَعُونَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْكَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَانِي قال ألخير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن علنك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأوظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قَالَ سَرِيعُ عِزَّتِكَ لَأُوَيْلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالحَقُّ وَالحَقَّ أَقُولُ لَأَمَنَّ نَجَنَّ مَنْ لَكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما نتير من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله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 وَأَنشَأَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونٍ أُنثَىٰ هَٰذِهِ تُنقَبُ مِن بَعْدِ في فِي خُلَمَثٍ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي خُلَمَاتٍ سَلَامٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الملك لا إله إلا هو فأنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا وابرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مليما إليه ثم إذا قوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضئن عن سبيله قل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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمثت أم أعبد الله مخلصا له الدين وأمثني أم أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه قل ان القاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم لهم, له لهم غلل من النار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 والذين اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمُ الْبُشْرَى وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار لكن الذي أتقى وربتهم لهم غرة من فوقها غرة مبنية, مبنية تجري تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله النعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلك فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألواله ثم يهيد فتراه مصرا ثم ينيج فتراه مصرا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله أكبر الله فما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دوما كنتم نكتبون كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الهزي بالحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا المرآن من كل مثل لعلهم يتنشرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متجاكسون هل يزويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند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 فمن أظلم ممن كذب على الله وكسب بالصدق إن جاء أليس في جهنم متوى للكافرين والذي جاء بالصدق وقد تقبه أولئك هم يُرِيهِمْ وَيَهْدِيَهُمْ أَجْرًا فِي أَهْلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُقَوِّنُ لَكَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُغْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن, من ضَلٍّ أَلَيْسَ الله بعزيز إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراتني الله بضر هل هن كاشفات ضرين أو أراتني برحمتي هل هن ممتئات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون فستعلمون من ياسيه عذاب يقزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم الله أكبر الله اكبر الله أكبر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 عليك الكتاب للناس للقط فمن استناف لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الان بتحين موتها والذي لم تمتين لانها فيمضي كلتي قضاء عليها الموت ويرسل الاخره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من رزول الله سفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لمه ملك السماوات والأرض ثم الزين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 فإذا نسأل إنسان ضر تعانى ثم إذا خولناه نعمة مما قَالَ إنما أوهيده علي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا فَأَصْالدَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعَذِّبِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء ذلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله أكبر الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وهياك نتعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 أن تقول نفسيا حسرة على ما خررت في جنب الله وإن كنت لمن الساقرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو كم حين شر العداب لو أن نريك قرة فكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبك بها واستكبر فكذبك بها واستكبر وتنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله يذوقهم مسودا ليس في جهنم مسوى لأهل المتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمآذتهم لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء هو لا يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء هُنَالِكَ تَسْمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي إِنْ يُرِدْنِ اللَّهُ بِضُرٍّ لَّا يُجِيرْنِي مِنْهُ وَلَا بِشَرٍّ يُصِيبُنِي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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط التقيم الصراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء لَوْ فِي خَطِئٍ أُخْرَى فَإِلَاهُمْ فَإِلَىهِمْ قِيَامٌ يُنظُرُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وجين قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها تجحت أبوابها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 حققت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبهتمت والمتكذرين وثيق الذين استقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وكتحت أبوابها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ مَسْنَاهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الجنة حيث انما اجر العاملين وترن الملائكه تحافينا حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى دينهم بالحق وقيل لله وقيل الحمد لله رب العالمين همين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقادر التوب شديد العقاد بالطول لا إله إلا هو, لا إله إلا هو إليه النظير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البناد كذبت قبلهم قوم لوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل يدحروا به الحق فأخذتهم, فأخذتهم كيف كان عقاب وكذلك حق اتكرنة ربك على الذين كفروا أنهم, أنهم أصحاب النار الله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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا مغفر للذين تابوا فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا و اقلين النار بل جهنم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن وغل عن ابائهم وازواجهم رَبَّنَا وَاجْعَلْ لَهُمْ جَنَّاتٍ عِندَ رَيَّانٍ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ قُرِحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يُصِبْ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ لَّقَدْ رَأَيْتَ ٱلْإِنسَٰنَ فِى هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن الذين كفروا ينادون لمغت الله أكثر من مغتكم أم مغتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتفكرون قالوا ربنا أمت نتنتين وأحييت نتنتين فاعترفنا بذلوبنا فهل إلى خروج من تجرب ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرف به تؤمنون فالحكم لله العليم كبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماه رزقا وما يتذكر إلا من ينيد فاجعوا الله مضمصين له الدين ولو كره الكافرون لطيف الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوما السلامه يوم هم مدارس لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجدا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب اللهم اكفنا الله اكرم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 يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناج الكاظمين ما للظالمين من هبيب ولا شفيع يضاع يعلم خائنة الأعين وما شغف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من لا يقضون بشيء إن الله هو السميع المصير س وَلَ يك في الأرض فَ يَوهر كيفَ كان عاقَة الذينَ كانوا مِ قَدِلهم كانواهُ أَشَدَّ منهُ وَجَ وَ تَ بالأَرضِ فَ فَدقال لذُلوبِ فَخَدَهُم ما فيِذُلوبِهم وما كان لهُ بِن من الطانِ من وَق ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْخُذُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْجِنَانِ فَكَفَرُوا فَأَقْدَمَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَالسِّحْرِ بِ فِرعونَ وَه مان وَقونَ فَقالَاوا شاحِر كَكتَب وَلَ فَدَرُ تَلْنامُ تَم آياتاتِن وَتُقان مُبِينثِاتِعَونَ وَهمَان وَقونَ فَقالَاوا شاحِر م فَلَمَّا جَاءُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْكُتُوا كَلامَهُمْ قَالَ قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِكَاءَهُمْ وقال تبعون جروني أقتل موسى وليجع ربك إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفتاد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكثر لا يؤمن في يوم الكتاب وقال رجل مؤمن مؤمن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 وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم في الأرض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال الله, الله, الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المزقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحد وقال الذي آمَنَ يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الثناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الظاهر العاطم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوتكم من قبل في البينات فما, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله لغير فلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكثر جثار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الطراط المستقيم طراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالم وقال فرعون يا ها ما نبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وفت عن الذين وما كيد فرعون إلا في كذاب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 لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسردين هم أصحاب النار فتتذكرون ما أقول لكم وأفور أمري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقام الله فيه آت ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يحرضون وَيَوْمَ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة, الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أتوق الله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 وَقَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَنُحَرِّقَنَّكُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۖ وَمَا كَانُوا لِيُنْقَذُوا مِنْهَا ۚ قالوا رَبَّكُمْ, ربكم يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۚ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُفُ تَأْدِيبُ رُسُلِكُمْ ۖ بِالْكِتَابِ وَالْميزَانِ ۚ فِي ضَلَالٍ ۚ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْجَحِيمُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ